بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ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 قال رب فأضري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لا أزينن لهم في الأرض ولا أخوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 بشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السنة الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القائلين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضّؤ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 إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها، وانطرنا عليهم حجارة، وانطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسّمين. وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلًا مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا ولقد كذَّب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتًا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفط جناحك للمؤمنين وقل إنا